جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين في مسائل مات عليه الصوم صام عنه وليه نعم. يعني قال هذا الأخ يقول إذا مات في الخامس والعشرين من رمضان قبل العيد فهل يصوم أقرباؤه باقي الخمس أيام لا المراد بالصيام الذي يصومه عنه وليه هو ما كان باقيا في ذمته مثلا بقي عليه خمسة أيام من رمضان ثم انتهى رمضان وشفي من المرض وتمكن من القضاء قضاء هذه الأيام الخمسة لكنه أجلها ثم حصل له عارض فمات فهذه باقية في ذمته باقية في ذمته أما شخص مثلا في 25 من رمضان توفي هذا ليس في ذمته الخمسة الأيام الباقية أو مثلا في 25 رمضان مرض واشتد به المرض واستمر المرض ومات في مثلا منتصف شوال أيضا ليس في ذمته القضاء وإنما الذي يقضى عنه هو ما كان في ذمته الصيام الذي كان في ذمته يعني تمكن من القضاء وأخره فبقي في ذمته هذا الذي يقضى عنه أما الصورة الأولى والثانية ففي مثل هذه الحال ليس في ذمته قضاء نعم يقول جزاك الله خيرا والدي أفطر شهر رمضان كاملا قبل سنوات بسبب العمل الشاق في فصل الصيف ولم يقضيه إلى الآن فماذا عليه الواجب على والدك أن يقضي هذا الشهر الذي ال... صامه وأن يبادر إلى قضائه والعمل الشاق ليس رخصة في الفطر العمل الشاق ليس رخصة في الفطر ومن كان عند عمل شاق إما أن يبحث عن طريقة يؤجل العمل في وقت الصيام أو يخفف من العمل ويقلل من في, في وقت الصيام أو يبحث عن عمل آخر في وقت الصيام لا يكون شاقا لكن العمل الشاق ليس رخصة له في أن يفطر ولو قدر لو قدر أن أن أنه كان فعلا في عمل شاق يوم من الأيام وبلغ به من الجهد مبلغا لم يحتمل يعني العمل الشاق من حيث هو ليس رخصة لكن لو قدر أن مثلا في عمل شاق وأصاب من الإعياء ما لا يحتمله قال أهل العلم يأخذ من الشراب والطعام ما يسد الحاجة فقط ويستمر ممسكا ويقضي ذلك اليوم لا أن يقال أن العمل الشاق هكذا رخصة له في الفطر هو ليس رخصة لكن لو قدر أنه تعب وبلغ جهد وما استطاع أن يتحمل يأخذ من الطعام والشراب القدر الذي يسد الحاجة فقط ولا يستمر يأكل ويشغل بل يمسك بقية اليوم يأخذ ما يسد الحاجة ثم يقضي ذلك اليوم فعلى كل حال والدك يعني مخطئ في إفطاره وعليه أن يبادر وتنصحه أن يتدارك نفسه وأن يسارع لقضاء هذا الشهر الذي في ذمة هنا. يقول بارك الله فيكم ما حكم من يفطر بحج بحجة السفر دون أن يكون هناك أثر على المسافر من مشقة السفر ولكن يشرب السجارة. شرب الدخان شرب الدخان محرماً ويزداد تزداد الحرمة إذا كان الوقت فاضلا والحان فاضلة. إذا كان الوقت فاضلا والحان فاضيا فإن تزداد الحرمة ونحن عرفنا أن الافطار في السفر رخصة حتى وإن لم يجد الإنسان مشقة هو جائز له أن يفطر وله رخصة لكن الاولى إذا لم يكن له مشقة والأفضل ألا يفطر فالفطر من حيث هو جائز له أن يفطر لكن إذا كان ليس بحاجة وإنما فطرة من أجل الدخان فهذا يعني انتهاك لحرمة الشهر وفضيلته بهذا الأمر الخبيث المحرم المتفق على تحريمه لدى أهل البصيرة والعلم بدين الله تبارك وتعالى لما فيه من الإضرار بالصحة والإضاعة للمال والأذى للآخرين والمعونة لأعداء دين الله تبارك وتعالى لأمور كثيرة ذكرها للعلم فيها ما يبين حرمة هذا الأمر سواء تعاطي أو بيع أو شراء أو إهداء أو غير ذلك نعم يقول تزوجت مرأة ثم بعد ثلاثة أشهر طلقتها لسوء خلقها وهي حامل وأنا أدعو الله في صلاتي ألا يأتي هذا المولود هل هذا جائز؟ هذه الدعوة آثمة هذه دعوة آثمة ليس لك أن تدعو بل تسأل الله أن يهبك من الصالحين تسأل الله عز وجل وما يدريك يعني أنت الآن بدعوتك هذه في الخلاص منه ما يدريك أنه قد يكون هذا من, من أهل الخير قد يكون من ابر أبنائك فيما بعد ما يدريك عن حال هذا الابن هذا أمر مغير لكن أنت سأل الله عز وجل أن يبارك لك ونهبك من الصالحين أما هذه الدعوة دعوة آثمة نعم نحن الله عليك قل ما هو الأفضل في شهر رمضان قراءة بتدبر أو الاكثار من الختمات لا شك أن تدبر القرآن أنفع للعبد تدبر القرآن أنفع للعبد والله سبحانه وتعالى يقول افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ويقول أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها ويقول أفلم يدبروا القول ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب فالقراءة التي بتدبر لها الأثر العظيم على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 قراءه القرآن بتدبر لا شك ان هذا هو الانفع أما اذا كان هدا ويعني سريعة سريعه ب يعني دون فقه ودون فهم فمثل ذلك يكون بلا ريب ضعيف الاثر ضعيف الاثر بخلاف القراءه اذا كانت عن عن تدبر نعم يسأل عن حكم الاستياك بسو... بسواك فيه حرارة يعني قد... بسواك رطب. المسواك إذا كان جديدا طريا لا بد أن يكون في حرارة لا بد أن يكون فيه حرارة والسياك مباح للصائم ولا يؤثر على صيامه لكن لا يبتلع يعني ما يجتمع في فمه من طعم السواك أو مذاق السواك لا يبتلع ذلك وإنما إذا كان فيه شيء من ذلك فإنه او إذا مثلا بقي في فمه قطع من السواك وهو إستاك مثلا بقي فيه قطع لا يبتلع ذلك وإنما يلفظه ولا لا إشكال في السياك حتى بعد العصر حتى قبيل الغروب على الصحيح من قولي أهل العلم